قال وآثرة علينا آثرة يعني استئثارا علينا يعني لو كانوا ولاة الأمر يستأثرون على الرعي بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاه الله عليهم فإنه يجب علينا السمع والطاعف لا نقول أنتم أكلتم الأموال أفسدتموها بذرتموها فلا نطيعه. لا نقسمعا وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استثار علينا لو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفروش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفروش. لا لا يهمون هذا لأن هذا كله متع الدنيا وستزولون عنه أو يزول عنه إما هذا أو هذا أما نحن فعلينا السمع والطاع ولو وجدنا من يستأثر علينا مولاة الأمور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وظلمه سوف تقتص منه يوم القيامة أنت من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار فعيار بالله الأمر مضبوط ومحكم لا يضيع الله شيء